أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء تولي وجهك شط نهُ الحقُّ من وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا اتَّبَعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا وهنا <تصفيق> اين الذين اتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْخَوْفَ قَالُوا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلا وَلِكُلٍّ يُجْهَةٌ هُوَ مُنِيبًا فَسِيرْ فِي İzlediğiniz ومن حيث خرجت فولي وجهك شف وَلَا تَخْشَوهُمْ وَخْشَوهُمْ وَخْشَوهُمْ لِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم ويُعلمكم الكتاب والحكمة ويُعلمكم Mmm -hmm.